قل الحمد لله و على عباده الذين ربك لا يعلم ما تؤمنه a برانم عليه، اینم تارو کارونه الذي فرض عليك القرآن الرب قيلا معاد قل ربي أعلم من هجابنا ومن هو في <تصفيق> ظلام النبي وما كن تدرج أن ينقر لك الخداب إلا رحمة من ربك فلا تكون الظهيرا ولا يصرنك عن من الناس ملهو الله نیل وَمَا تَوْفِيقُهَا وَآتَيْنَاهُ مُلْكَ الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَنُطْلِقُ الْقَالَ نِقَامَهُ إِنَّمَا نَذَقُكُمْ لِلْبَاعِثِ ثُمَّ سَوْفَ تَقُومُونَ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ أَأَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْكُلُونَ مِنْ آلِ دَاوُودَ مُكْرَهُونَ كنت من الصالحين. قَالَ قال رب عَلَى على القوم وَلَمَّا ولما جاءت إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى بالكشرة قالوا إنا مهمتوا إِنَّ هذه القرية إن أهلها كانوا غاربين قال إن فيها لطة قالوا نحن أعدد من فيها لن وأهله إلا مرأته. كانت من الوارب. to في الأرض وما كان سابقاً، فكل من أخرناه ذمّه، فمنهم من أصلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخر تصححه، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرنا، وما كان الله ليعلمهم ولكن كانوا آمّصون يؤمنون. مثَل الذين دخلوا من دون الله أولياء، كما مثَل العاقبة التي دخلت فيها، وإنها من الجود لما إِنَّا لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يظلم يدون لدونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأيام وتلك الأنفال نظرهها للناس وما يعطي الله العالم قلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك آية للمؤمنين قتل ما أروحي لك من قل إنما الآيات وعيد الله وذلما أنا نذير مبين أولم يقرم أننا أنزلنا عليكم تابعونا عليهم إن في ذلك العحمة له وذكرى لقومه مؤمنون قل كفا بيني وبينه الشهيد يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالقاتل وغفروا بالله هؤلاء كأم الخاسر ويستحزنون ذك إنهم ضلّوا وهم لا يشوفون يستعجلونك من عذاب وإن جهنم محيقة من كافرين يوم يخشى من عذابهم يوم من تحت أرجلهم ويخرجونكم عنهم لعنة يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة ويا يبعرون كل نفس ضيقة ماضيتم منيل ترجعون والذين آمنوا من صاحبنا ضربهم ما رو عند الرب <سؤال> تكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لذة ورعب وإن الله أرثر عليهم الحيوانات أو كانوا يعلمون فإذا رأيهم في كل دام وهم في سيل أودي فلما نجأهم من البر إذا هم يشمون ليذكرهم ما أنعم الله وليتمتعوا وسوف يعلمون أو لم يرو أن جعلنا حرم آمنا وانتفض الناس من حوله